يستفتونك قل الله يبتيكم في التنالة إن مرء هلك ليس وَهُوْ يَرْثُ بَا إِنْ لَمْ يَكُلْ لَهَا وَلَكُ In Yeah In والن وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإفد والعدوان واتقوا الله